بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين في أبد وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمتا تخرج من أفواههم إيه يقولون إلا كذبا فلا وعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا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 بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا الله أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عساء أيهديني يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا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 أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهليش يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار يحلون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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك لو وولدا فعسى ربي أن يتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروش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 أطّياء خير عند ربك ثوابه وخير ملاه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفّ لقد كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصل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 الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أي منه إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يضحدوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزؤا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذ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 يريد أن ينقض فقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال ماذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاوي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت عيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذك.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 جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كان تعيونهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أو ليه إن جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلخسرن أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم